هنا الاستفادة من دروس الشيخ أحمد عمر الحازمي وهن هو سلفي والله أنا لا أعرفه يعني يذكر أنه من بكة وأنه من